قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أم الله خير أم ما يشركون من خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ما وأنزل لكم من السماء فأنبتنا به حدائق فأم. بتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ما كان لكم أنتم بتوا شجرة إلىهم مع الله بل هم قوم يعدين من خلقس أم من جعل الأرض خرارا وجعل خللاها أنهارا أم من جعل الأرض قرارا وجعل خللاها وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المفطر إذا دعوا يكشف السوء ويكشف السوء أو يجعلكم خلفاء الأرض أينهم مع الله قليلاً ما تذكرون أمي في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أئله مع الله تعال الله عما يشركون يشكون أم يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم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 ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى